ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى ولكن يؤخرهم الى اجل وسمّاء فاذا جاء اجلهم فان الله فان الله كان بعباده بصيرا يس القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنثر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم ذرتم أم لم